فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ مَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أن